فَأَنَّى يَصُدُّ مِنَّا يَذِنُونَ سِيَاعَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تعلمن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 ومن يتبدل الكفر من إيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفتارا حسدا من بأنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق تأتوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجْدُوهُ عِنْذَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَهُ دَرَوْنَ صَالَى تِلْكَ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 وَقَالَةِ يَهُودُ لَْثَةٍَّ الصَرلَ شَيْ يِ وَقَالَة نَّ صَر لَْثَةٍ الْ يَهُودُ وَلَ شَيْ وَهُمْ يَتْلُونَكِتَ كَذَلِكَ قال الذين لَا يَعلَمُونَ مِثْلَ قَِْهِ فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ ظَلَمَ مِنْهُمْ فَمَنْعَ رَسَائِلَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا سُوَّى وَسَاءَ فِي خَرَابِهَا قُلْ أُولَئِكَ مَا كَانَ لهم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 قَدْ بَيَّنَّا لَا يَأْتِيكُمْ مِثْلُهُ قِنُون إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَنْ تَسْأَلَ عَنْ أَصْحَابِ جَهَنَّمَ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولن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 ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوتي أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بَنِي إِسْرَاءَ إِلَّا الْكُرُونَ نِعْمَتًا لَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي وَأَنِّي قَضَيْتُكُمْ وَمَا تَقُولُ يَوْمَ لَا تَجْذِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُهُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَتُهُ وَلَا هُمْ